ماتت ابحسرا فاطمه الزهراء ماتت ابحسرا فاطمه الزهراء باهته الظل العكسير صلاه الفرض الاخير باهته الظل العكسير صلتي الفرض الأخير معتتي بحسرى فاطمة الزهرة معتتي بحسرى فاطمة الزهرة بآهة الضلع الكسير صلاة الفرض الاخير صلاة العيد التسير صلاة الفرض ماتت ماتت بحسرا فاطمة الزهراء ماتت آهات الضلع الكثير صلات الفرض الاخير آهات الضلع الكثير صلات الفرض ماتت ماتت ب حسره فاطمه بظلمتي اللي شيعوني بليتا كبير بليتا اهلي لدفنوني شيعوني بظلمتي اللي شيعوني بليتا كبير ليت أهلي علي تهلي لدفنوني زايدي علي الألم عمري بالحسر انختار آيا كرام ما ضق علي جلس قلبي باللوع انمرار آيا كرام زايدي علي الألم عمري بالحسرا ختار اه يا كره ما بغى ليا جلال قلبي بين لو عمره اه جسمي نا بالمرض يا حميل جاع واشتاق الى الجرال بهجمة الدار جسمي ناحي بالمراض يا حامي واشتكي لالله الجارالي بهجمة الدار الهم والوجه وبيدي امسح الدمع اه يا كره خايف حز ينبت ويتمشىه بجمر الحزن اه يا كره الهم والوجع وبيدي امسح الدمع اه يا كره خايف حز ينبت ويتمشىه اي يا كرام يا زهراء هدمت اركاني بعدك هايم باحزاني يا زهراء هدمت اركاني بعدك هايم باحزاني تخلي لي يا غريب قربتي عنواني ولا فاه هالثمان كل يوم يبدي الندامه او يبدي التوبه اي حكي وكلام ولا فاه هالثمان كل يوم يبدي الندامه دوبا اي حكي وكلام لا فنى نعتذر يا فاضل وقلوبنا هالفعائل ناضفه وسجد قدامها دم ساجد الى الحاح يا سيله تبعشه نعتذر يا فاضل قلبنا الفعالي النادي وصدد وفد معدم ساجئ الى الحاري وسليلتها شك ابد هيها كان العصر نجني ابد هيها فحل العصر ونجني وهاي جراحي هذه لطمة العين بدهيها بعد العصر والجني وهاي جراحي قابل أطمت العين يا زهرة هدمت أركاني بعد كون هايمت تخلي يا ركمي الثاني غريبة غربتي عنواني غريبة غربتي ما تتبحثرا فاضي ما الزغرا ما تكلس فاضي ما الزغرا دعته قبل عين كسير صلاه الفرض ماتت بحسره فاطمه مات ماتت ماتت بحسره فاطمه قومي يا انس ما بعد جعل عيد ليوس برغم وي جاي يا قومي يا اسم بعجل العيل اللي يسعدي واحرسي بقى برغم طبسله ثي ولبسات كف والدمع منها هداني يا حسرا وقفتت صلي الفرج وسناحل هالمرسى ربي يا حسرا قسله تعلبست كف الدمع من هدا ان يا حسرا وقفتت صلي الفرج وسناحل وبعد ما ما تفرضها كعبة النور نعمة ويام الجسد خار غلت وبعد ما, ما تفرضها كعبة النور نعمة ويام قافو اسمرنا دت حايره والمدامع حامره اه يا زهره قاعده يا بنت النبي صاعه ويلفي علي اه يا زهره اه اسمرنا والمدامع حامره اه يا قعدي يا بنت النبي صاحه وي الفعل يا زهره يا يما قعدي يا محزونه على جرح وننهض للتجلا وانا في تمام دهار يقدر بينا ورحلتي عنا لي يا ساعه ودا وعدتيني يا تجوا بالالم والروع ما بدعكم وسب مفجوعه عليل او صابر وموجوعه وحزينا بالالم ما صدوعه على هاد الخلعه تجمع الغزيره وعلى الجثث ما خلوا ويال الكسيره عليها دخلوا جمع البزيرة وعلى الجثمان خروا بيال الكسيرة يا يمى قاعد يا محزون عليك الله انهضوا كالمين بعدكم نلتجي لاوان يا تامى يغدر بينا رحلتي عنا يا ساعة ودى قعبتينا يا يما وكل امل يا ساعة ودى قعبتينا يا يما وكل امل ضاع قعبتينا ما تتيب حسر فاطمة